Bakallahu anhum takobal ya وسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غيروا أجزلنا وأن الله مصد الكافرين وعدان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر أن الله بهير المشركين ورسوله فأياتكم فما خير لكم وإيات الله فإن وإيات الله تفعلمو أنكم خيرون جزنا وبشري الذين قفوا بعد بدري إلا الذين من المشركين ثم لم ينقسوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدا إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سنق الأشهر الحوم فقتلوا المشركين حيث حيث وجدتمهم وخذوهم وحصوهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وعقاروا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَاعُكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ, أب... ثم أَبَلِهُ مَأْوَنًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ كيف يكون للمشركين عند عند الله وعند رسوله إلا الذين عاملتم عند المسجد الأمام فما لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف إن يظهر عليكم لا يرغب فيكم إلا ولا ذنما يرضون لكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكلهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصلوا عن سبيل إنهم ساء ما كانوا لا يعقبون في إلا ولا ذنما وأولئك هم الله تدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في الدين ونفصل الآيات وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَتَأَمَّلُونَ أَنَّكُمْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا ۖ وَإِنَّهُ لَمَا يَفْعَلُونَ إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ أَلَا تُقَاتِلُونَ الا تقاتلون قوما نقثوا ايما نغوموا احو بيخو يسون ومبد حكم اول والله حقا اتخشونهم والله فالله حق ان, إن قاتل يحبهم الله بأيديكم ويخصم ويخصم ويخصم ويصرقكم عديم ويشفى صدور قوم مقبلين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوه الله على ما يشاء.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 فَكَالَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ أي يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهُ شَاهِدِينَ عَلَى آنفُسِيَا من أُولَئِكَ حَبْطَتْ عَمَانٌ وَفِي النَّاعِ هُمْ خَالِدُونَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِينَ الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعساء أولئك أن من المهتدين أجعلتم صفاية جعد في سبيل الله لا يسبون عاد الله والله لا الذين آمنوا في سبيل الله باموالهم اشرهم بالرحمه من رضوان وجهنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين الله أنتكم وأموالنقطة عظمها وتجاوتها تغشونك سادعها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادك في سبيله فتغبص حتى يأتي الله بأمير والله لا يمدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حلين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تودعكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم وأنزل جنودا لم تعوها وعلم الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسوا فلا يقوم المسجد الأرام بعد عام من هذا وإن خفتوا عيلة فسوف يغذيكم الله من فضله آشاء والله إن الله قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله واصروا ودا يدين دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعط الجزية حتى يعط الجزية عن وهم صاغرون بالله ومِنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله مِن الشَيطان الرجيم قل أيُصيبُنا إلا ما كتب الله لنا وهو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل قل توبصونا بنا إلَّا إحدى الحسنَ يئن فلحن توبص بكم أي يصيبكم, يصيبكم الله مُبَعَدًا من عيادِين أو بأي دين فاتوبصوا إن معكم متعبٌ صور والآفِضُ الضُّعَنَ وَكَمَ اللَّيْتَ قَبْلَنَا مِعَكُمْ وَفِتْ إنكم قَاتَمْ بَأْمَ فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَابَلَ مِنْهُمْ دَفَقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَاهِنُونَ فَلَنُعذِبَنَّ كَمَا عَذَّبْنَا أُولَى وَلَا أُولَادُهُمْ إِنَّ مَا في في الحياة الدنيا وتساقط وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم منكم وما منكم ولكن إنهم قوم يفكون لو يجدون بالجنة وراءه مدخل الله وإليني وَمِنْهُم مَّن يَلْزَمُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِذَا آتَوْكَ فَارْتَضَوْا أَن يَأْخُذُوا مِنْكَ أَخْذًا مِّنْهُتَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ رَسُولُهُ وقالوا, وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَأُرِيدُونَ فِتْنَةً إِنَّا إِلَى اللَّهِ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي رقاب والغارمين وفي في والغارم ديون في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُؤُلَاءِ أُذُنٌ قُلِ الْأُذُنُ خَيْرٌ قُلِ الْأُذُنُ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحْمَةً مِّنَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاللَّهُ الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا ألم يعلموا أنه من يحال لله ورسوله فإننا نرجع أنه خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحدثوا المنافقون آتونزل عليهم آتونزل عليهم صوتا بمو بما في قلوبهم ولستنذئوا قل إن الله مخجل ما تحدرو ولا إنسان تقول إن ما لا نخوض ونلعب كل عقل أبلا وآياته وعسولي أنتم لا تعاتد قد كفرت بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إن نعف عن طائفة منكم نعذب المنافقون والمنافقات بعضا من بعض يأمرون بالمواكر ويرنون عن المعرف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعلى, وعلى الله المنافقين والمنافقات والأفارنا عجمنا خالدا فالقالدين فيها يا حسبه ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم فالذين من قبلهم كانوا أشر من قوة وأكثر أموالا فاستمتعوا بخلاقهم كما كم استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذين خاضوا أولئك حبطت عمالهم في الحياة في الدنيا والآخرة يَأْتِي نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمَ نُوحٍ وَقَوْمَ وَثَمُودَ وَقَوْمَ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابَ الْأَيْكَةِ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَلَٰكِنَّ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بأر يأمرون بالمعروف وينهون عن الواكار ويطيمون الصلاة ويطون الزكاة ويطيعون, ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدد فرضوان من الله أكبر ذلك الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد القفا والمدافقين واغلب عليهم ومأوام الجهنم وبئس المصير يحرفون بالله ما قالوا وقد قالوا كلمة أفر وكفروا وعلى الإسلامهم وهموا وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا, إلا أن أردانه الله وعسوله من يا توبوا يا مؤخرين لهم وإيا تتوال وإيهي الله عذاباً أليماً عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة مباركاً في الأرض وريماً ولا نسيق ومنهم من عاد الله إن آتينا من فضيعنا ولن من الصالحين فلما أتمنى فلقي مخلوبه ويتوت وتوت وتوت ولون ولون وحذون فعقبهم يفاقف قلوبهم إلا يل إلا يل إلا يوم يلقونه بما أفسد الله ما وعدوا وما كانوا ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علاه القيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جندهم فيسعرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم لو لا تستغفر لهم لا تستغفر لهم سبعين, سبعين مراتا فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله وغصوله والله لا يهدل قوم الفاسقين الله من طابن <تضبط> يا كريم بل يا كريم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واخر نظر جواد لابن الله ما يعذبهم وانما يتعدى الله عظيم والذين اتخذوا من سنا ضعا وقفا وتفريقا بين المؤمنين وإنصادا فينصادا لمن حارب الله ورسوله ورسوله من قبل ولا يحلف إن أعدنا إلا الأسنة من الله يشل لا تقوم فيه أبدا لمسجد المسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه خجال يحبون أن يتضروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه ولا تقوى من الله وهضوان خير من أسس بنيانه على شفاج في النار فنع به, فنع به في نار والله لا يخدي القوم الظالمين لا يزال بنيانه والذي بل غيبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم إن الله اشتغى من المؤمنين أنفسهم وأبوالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجين والقرآن وَبَنْ أَوْفَى بِعَدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبَشِرُهُ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعَتُمْ بِكِ وَذَلِكَ هُوَ الْعَظِيمُ التائمون العابدون الحامدون السائحون الراكعون السائدون الآمر الآمرون بالمعروف والنامون عن المنكر وحافظون الحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يصلوا بأول ولو كانوا قلي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصاب الجحيم وما كان اسمع فار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياها فلما تبينه أنه عدو لله تمر أبد حليم وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ حتى حَتَّى يُبَينَ لَهُمْ مَا يَتْقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَلَغُوْبُ الْقُسَمَاءَ وَالْأَرْضُ يُوحِي وَيُبِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ عَدُوٍّ لَلَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة الرسرة في ساعة الرسرة من بعد ما كان يزينوا قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنهم بهم رؤوفا رحيين الثلاثة الذين خلفوا حتى Ni ma Ahmed wa taqata illa مدينة من حولهم بين الأعراب أي يتخلفوا عن رسول الله ولا يغبوا بأفسهم عن نفسهم ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا لصبو ولا مخبصات في سمين الله ولا يضعون مضيء يغضب. ولا ينالون فَإِنَّ عَدُوَّنَ إن إِنَّمَا إِلَّا قُتِبَ الْعَابِرَ بِعَمَلِ الصَّادِقِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا يُرَافِقُنَّ فَقَدَّ صِيََّهُمْ وَلَا كَبِيرَتَهُمْ وَلَا يَقْطَعُنَّ بُوَّادِيًا إِلَّا قُتِبَ يا زيغ عن الله يا ايها الذين امنوا قاتل الذين ينونكم من الكفار واليجدو فيكم ورموا واعلنوا ان الله كما المتقين واذا واذا باءت سموات فمن من يقول انكم زادت هذه امادا ف أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستمشرون وأما الذين في قلوبهم مرضا فزادتهم حجسا إلى حجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام أو مهرتين ثم لا يتوبون ولا يذكرون وَإِذَا ما وازلت سورة نضر بعضهم إلى بعض يليراكم من أحد ثم صرقوا صرف الله قلوبه بأنهم قوم لا يفهمون لقد جاءكم رسول من آفسكم عزيزك عليه ما عددتم حريص عليكم بالمؤمنين وروف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت وهو رب العوش العظيم قبل الله مننا ومنكم تقبل يا كريم قبل الله مننا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله إلى الشيطان وعظيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَتَتَّسْمِعُونَ صُمًّا وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يُصَدُّ إِلَيْكَ أَفَأَتَتَّهْدُونَ وَهُمْ كَذَٰلِكَ ضَالُّونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم جميعا كأن لن يلبثوا إلا ساعة إنما من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كلموا بلقاء الله وما كانوا وَإِنْ مَا يَوْمَ ير... وَإِنْ مَا نُحْيِنَّكَ بَعْضَ النَّاسِ نَعِذُكُم أَوْ نُطْفِئَنَّكَ فَيَنَيْنَا مُجْرِمُونَ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ سُؤْلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ بِعَيْنٍ بِالْحَقِّ بِالْقِسْطِ ويقولون متى هذا الوعد إياكم أغاتم صادقين قل لا أملك لنسي نفعا ولا نفعا إلا ما شاء إلا ما شاء الله لكل أمة أجل فإذا جاء أجل فلا يسدقون ساة ولا يسدقنون قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَدَابُهُ بَيَاتًا أَوْ لَغَابًا مَدَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَطَعَ آمَنْتُمْ بِهِ قَدْ كُنتُمْ بِهِ ثُمَّ ما قين للذين ظلموا دون قادة الخلق لتجزون إلا بما قاتم تسمون ويستأبئونك حقه كل يوم بي إنه لحم وما آت وما ولو أذن لكل نفس ضربت ما في الأرض نفدت مني وأسهو الندا مت نبع أو العذاب وقضى بينه بالكسل وما يظلم أنا إِنَّ اللَّهَ يَمَافِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَا إِنَّمَا أَعْدَلَ الْعَذَابِ وَلَكِنْ أكثرهم لا يعلمون ويحيي ويميت وإليه ترجعون <تصفيق> يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحون هو خير لما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم بخسر فاجعلتم منه حراما وعلالا قل أهى الله اللَّهَ لكم لَكُمْ على الله تفتعون وبعض النكم وما ظن الذين يفتحون على الله الكذب يوم القيامة إن الله منذ فضل على الناس ولكن أكثرهم أكثر ما يشكرون وما تكون في شأن وما تتفو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم إلا كنا عليكم شودا إثفيضون فيه وما يعزف عربك من مثقال ذهوة من مثقال في الأرض ولا في السماء ونا الصوم يا ذلك انا ان اولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم بالبشرى فيات الدنيا وفي الاخره لا تمدين لكلمات الله ذلك الفؤاد ذلك والفوز العظيم ولا يحزنك قوم إن العزة لله جميعا وسميع عليم ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض الْحَمْدُ إن لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَجْتَمِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَعْتَدُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنْ كُنْتُمْ إِلَّا وَإِنْ وَإِنْ كُنْتُمْ إِلَّا وَالَّذِي جَعَلَ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه والغني له ما في السماوات وما في الأرض إِنْ عِنَادَكُمْ إِنْ عِنَادُكُمْ بِسُلْطَانٍ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ وَتَعَاوَنُوا فِي الدِّينِ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ Marudin kullu aladabash meedabi kanu yakfu Allahu minna wa